ان انذرهاتهم ان امهاتهم الا الله ولدناهم وانهم ليقولون انكرا من القول وزورا وان الله العفو الغفور والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبه فَتحرير رَرقَابنتِ م قَبلِ أيتَم السك ذَلكُ تُ عظونَ ب واللههُ بماَا تَعمللونَ فمن لم يجد فصياب شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعاب ستين مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم إن الذين يحاقون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 ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُحَاوِرُونَ فِي النَّجْوَى ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَالِهِمْ عَنْهُ وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَيَتَنَاجَوْنَ بِالِإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ وَإِذَا جَاءُوكَ حَيًّا كَبِمَا لَمْ يُحْيِكَ بِهِ اللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ لَوْلا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ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 أولئك أصحاب النار قم فيها خالدون يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم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 ان الله قوي عزيز لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخرين يودون من حد الله ورسوله ولو كانوا ولو كانوا اذاهم او ابناءهم او اخوانهم او عشيرتهم انا كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأمهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون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 ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مالعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلومهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار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 كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما لهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب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 لئن خرجتم لا نخرج معكم ولا نطيع فيكم احدا ابدا وان قوت الجملنا انصرنكم والله يشهد انهم والله يشهد انهم لكاذبون لاإ أخْر لَا يَخْريونَ ماَاهُ وَلئِ قوتِلُ لَا يَصرونَهُم وَل إِ صَرغُم لاُوَلّ الأدَبََةَُّ لا يصَرون لآتُمْ أَشَدُّ ررححْبَةً فيِي صُلور مَِ الله ذَلِكَ ب بأنهُم طَوْم لا يَفقَون. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصرة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون كَمَثَلِ الَّذِينَ مِنْ قَبْرِهِمْ قَرِيبًا ذُقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ العالمين.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 لَْأَ زَلنا هذا القُرآنَ على جَمَنَّ رَأيتَهُ خاشعَ ل رأيتَهُ خاشِعَ م تَصدَدًِّا مِنْ خَشْةِ الن وَتِلكَ الأأَمْثَالُ نَببُهَالَّاسِلَ عَهُم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 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ قَرَجْتُمْ جِهَادًا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 انما ينهاكم الله عن الذين قتلوكم في الدين واخرجوكم من دياركم وظاهروا على اخراجكم وظاهروا على اخراجكم ان تولوهم ومن يتولهم فاولئك ظالمون وعالمون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَخِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُمْ وَآتُوهُمَّ مَا أَنْفَ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 وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم بِهِ مؤمنون يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات نُبَايِعُكَ على أَنْ لا نُشْرِكَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلا نَسْرِقُ وَلا نَزْنِي وَلا نَسْرِقُ وَلا نَزْنِي وَلا نَقْتُلُ أَوْلادَهُمْ وَلا يَأْتِينَ بِمُفْتَنٍ يَفْتَرِينَ وَلا يَأْتُونَ بِمُفْتَنٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلِهِمْ وَلا يَعْصُونَكَ فِيمَا عَرَفُوا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 وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَى عِيسَى وَمَا أُنْزِلَ إِلَى قَالَ عِيسَى ابْنُ مريم, مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّينَ مَنْ أُنْصُرُ إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ فَآمَنَ الطَّائِفَةُ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَكَفَرَ الطَّائِفَةُ فَأَيَّدَنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَى عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ